بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم قبير ألا تعبدوا إلا الله إن ليلكم منه نذير وبئير وَأَنِسَاءُ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُبُوهُ إلَيْهِ وَمَتَعْقُمُ مَتَاعًا حَسَنًا إلَى أَجْلِ مُتَمَمَّا وَيُؤْتِفُ الَّذِي فَضَلَ فَضْلَهُ طب وَإِلَّا تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَقَاطَعَ عَلَيْكُمْ عَذَابَ على يَوْمٍ كَبِيرٍ إلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ألا إنهم يسنون قدورهم ليشتقوا منه ألا حين يستغشون فيها بهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بلا في القدور وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها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 وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ إِلَّا يَوْمَ يَأْسُوهُمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ وَلَئِنْ أَذَقْنَا هُنَاهُم نَّعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءٍ مَّسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السُّوءُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرْحٌ فَقُورٌ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ فَلَا عَلَكَ تَرِكُونَ بَعْضَ مَا يُحَادِ إلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ إِنَّهُ يَقُولُ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَلْزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلِكٌ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ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 من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صلعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أَفَمَن كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً قُلْ آيَاتُهُ يُؤْمِنُونَ بِهَا وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَإِنَّ مَوْعِدَهُ نَارٌ مَّوْعِدُهُ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ منه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 مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلاً أَفَلَا تذكّرونَ وَلَقَد أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى طَرُمِهِ إِنّي لَكُم نَذِيرٌ مُبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ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 فعميت عليكم أنلزمكمها وأنتم لها كارهون ويا طم لا أسألكم عليه ما لا إن أجر ي إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاك ربي ولكنني أراكم قوم تجهلون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 وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئذ بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرثون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه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 وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها باسم الله مجريها ومرزاها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا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 وَأُمَّنَّ سَنُمَتِّعُهُمْ تُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ تِلْكَ مِنْ أَمْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إلَيْك مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَن تَ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِالْمُتَّقِينَ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 ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعطوا رسله واستبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة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 قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوًا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا فإننا لفي شك مما تدعون إليه مريب قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن أعَطَّيْتُهُ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْصِيرٍ وَيَا قَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَدَرُّوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ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 وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن تمود كفر ربهم ألا بعدا لتمود ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيد فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَ اسْتَبْشِرَ بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبُ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 فَلَمَّا ذَهَبَ عَن إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوْاهم مُنِيبٌ يَا إِبْرَاهِيمُ اعْرِضْ عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ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 ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أقاق عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوك المكيال والميزان بنقص ولا تبقس نات أشيائهم ولا تبقس نات أشيائهم ولا تعتو في الأرض مفسدين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 قالوا يا شعيب ما نفه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل دون فتعلمون من ياسيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقوا اني معكم رقيب ولما جاء امرنا نجينا شعيبا والذين امنوا معه برحمه منا واقذت الذين ظلموا الصيحه فاصبحوا في ديارهم جادمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعد الثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستبعوا أمر فرعون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 فإِنَّ لَمْ نُوَفُّهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَخَصِمُوا فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ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 فَلَوْلاَ كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُدْرِكُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ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 وَكُلَّنَّ قَصَّ عَلَيْكَ مِنْ أَبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُتَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوَاعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُل لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ عَمَلُوا عَلَى مَكَانَ ذِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ وَالْتَطْرِؤُ إِنَّا مُتَطْرِؤُونَ